لا تعجل عليهم إن إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ودا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ودا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا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 والارض الا آتي الرحمن عبدا ان كل ما في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ان الذين آمنوا سيجعل لهم الرحمن سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإن أَذْرَنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّدَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟